بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الأخوة الأخوات وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة سبق لنا في الحلقات الماضية جملة من الأسئلة المتعلقة بكتاب الصلاة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن جملة من الأسئلة التي لها علاقة بموضوع الصلاة لكنها في باب أخص منه وهو كتاب الجنائز وقبل أن أشير لجملة من الأسئلة التي سألها الصحابة الكرام ورضوان الله تعالى عليهم في هذا الموضوع أود أن أشير إلى جملة من محاسن الشريعة في هذا الباب أعني باب الجنائز فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان وأكرم المؤمن جنس الإنسان مكرم قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وقال الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره والواقع أن باب الجنائز فيه جملة من الموضوعات التي يمكن أن تكون مادة لمخاطبة غير المسلمين بها من جهة إظهار عناية الشريعة بهذا الإنسان المسلم فكما أنه اعتنى به حياً ببيان ما يصلحه ويكمله ظاهراً وباطنا بعباداته القلبية وبنظافته وبصلاته وبزكاته وبصيامه وحجه ومعاملته ونكاحه وطلاقه إلى غير ذلك فإن الشريعة أولت جانب الوفاة أمرا عظيما وهذا يظهر لكل من تأمل في نصوص الكتاب والسنة ومن ذلك أن الإنسان إذا مات فإنه يشرع لأهل الميت عدة أمور أولها أن الشرع حث على مبادرة بتنفيذ الوصية وحث على بل قبل ذلك حث الميت نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل بكتابة وصيته وضبط الحقوق حتى لا يلحقه شيء بعد, بعد وفاته وكذلك أيضا حث ورثته على المبادرة بتنفيذ الوصية وحث ورثته على سداد دينه إن كان عليه دين حتى لا يكون مرتهنا به في قبره ومن جملة عناية الإسلام وإكرامه للمؤمن بعد وفاته أن أمر بتغسيله ومن تأمل في صفة غسل الميت التي جاءت بها النصوص وجد عجبا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بغسله وجعل العلماء غسله فرض كفاية على المسلمين لا يجوز أن يترك غسله إلا اللهم إلا من كان من قتل المعارك فإن هؤلاء يدفنون كما هو معلوم بثيابهم وكذلك أيضا من جملة ما اعتنى به الإسلام في موضوع الجنائز أن الله سبحانه وتعالى أمر بإحسان كفنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الكفن كما في حديث جابر من إذا مات الميت أو أمر بإحسان الكفن وزجر عن التقصير في ذلك كما أنه أيضا حث على المبادرة بالإسراع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أو أبي رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإنها إن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم كما أن من مظاهر عناية الشرع بموضوع الجنازة أنه سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا رتب على الصلاة على الجنازة أجرا عظيما ورتب على اتباع الجنازة أيضا أجرا عظيما فقال كما في الصحيحين العلم الهدى من صلى على جنازة كان له قيراط ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراط والقراط مثل الجبل العظيم وجاء في بعض الروايات أن القراطع من الأجر هذا يعادل مثل جبل أحد. فتأملوا يا عباد الله، تأملوا أيها الأخوة الأخوات في عظمة هذه الشريعة التي اعتنت بهذا الإنسان وبهذا المخلوق اعتنت به حيا واعتنت به ميتا. ومن جملة ذلك أيضا تحريم الشريعة للجلوس على القبور. للجلوس على القبور أو الوطي عليها لما في ذلك من إهانة المسلم وإهانة الميت آه الذي آه تحت القبر لأنه إذا كان يكره ذلك في حياته فإنه يكره ذلك في موته أيضا لكنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو آه إظهار آه كراهية ذلك الفعل المقصود أيها الأحبة أن التأمل في محاسن الشريعة وفي أسرارها ومقاصدها في هذا الكتاب العظيم كتاب الجنائز هو مما يزيد الإنسان إيمانا وما يزيده يقينا وما يزيده فرحا بأن جعله الله تبارك وتعالى من أهل هذه الشريعة التي كلها خير كلها رحمة كلها عناية بهذا الإنسان جسدا وروحا وعقلا فنسأل الله عز وجل الذي هدانا لهذه الشريعة أن يزيدنا فقها فيها وبصيره بعلومها كما نسأله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى أن نلقاه. إذا تبين هذا أيها الإخوة والأخوات فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرضت لهم جملة من الأسئلة وبعض الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع ومن تلك الأسئلة أن الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن وجاء تحديد ذلك بنساء الأنصار طلبنا أن يعظهن أو أن, يضع أن يخصص النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما يعظهن ويذكرهن فيه فقالت إحداهن أو وعظهن النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد ثم تحتسبه إلا كانت له حجابا من النار إلا, إلا كانوا حجابا لها من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله واثنان قال واثنان وهذا الحديث فيه من الفوائد حرص الصحابيات وخصوص النساء الأنصار رضوان الله عليهن على العلم وهذا ظاهر جدا فإنهن طلبنا تخصيص يوم من الأيام ليكون مخصص تخصيص يوم من الأيام ليكون فرصة لتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم وحتى لا يزاحمهن الرجال في ذلك وهذا دليل أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة لكن على المرأة حينما تريد أن تسأل أو تتحدث مع الرجال أن لا تخضع بالقول وأن لا تتكسر وألا لا يعني تزيد في الكلام عن قدر الحاجة وهذا من الأدب الذي أدب الله عز وجل به أمهات المؤمنين وهن يتحدثن مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيرهم من الناس قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول ما الحكمة فيطمع الذي في قلبه مرض والمرض هنا المقصود به مرض الشهوة كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم وهذا في الواقع يعني اليوم نجد بعض النساء تساهلنا في هذه القضية حتى وإن كانت تسأل عالما أو تسأل صالحا وتظن أنه خارج تأثير لا لسنا, لسنا معشر الرجال أكرم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليست النساء في عصرنا أكرم من أمهات المؤمنين رضا الله عليهم فعلى المرأة حينما تسأل ينبغي لها أن تراعي هذا الأدب القرآني العظيم المقصود أن الصحابيات لما طلبنا يوما مخصصا للوعظ ذكر هنا نبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية التي قد تبتلى بها بعض النساء وقد تصاب في حياتها بموت ولد أو ولدين أو ثلاثة وأعرف من النساء من, فقد من فجعت بموت سبعة وثمانية من الأبناء وهنا إذا قدر المقدور فما على الإنسان إلا الصبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو شرط هذا الثواب العظيم بأن يكون مقرونا بالاحتساب والاحتساب أن, أن, أن تصبر على ذلك وأن تحتسبه وأن تقول ما أمر الله تعالى به أو تتمثل الهدي الشرعي في هذا الباب بأن تقول إنا لله وإنا يراجعون تحتسب عند الله عز وجل دون تسخط ودون شق جيب أو لطم خد أو نحو ذلك من المنكرات والمحرمات التي قد تقع فيها بعض النساء وقد قال بعض أهل العلم بخصوص هذا الحديث إن الواحدة أيضا إن الواحدة يحصل به بإذن الله عز وجل هذا الثواب العظيم أي أن من فقدت واحدا واحتسبته فإنه يرجى لها أن تنال هذا الثواب العظيم أخذ من حديث أبي هريرة في البخاري وهو حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل قال ما لعبدي المؤمن؟ إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا وهو يحتسبه إلا الجنة اللهم لك الحمد إذا هذه بشرى لكل من يموت له ولد من الرجال أو النساء سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة ومن باب أولى أكثر ثم صبر واحتسب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد بشره بجنة عرضها السماوات, جنة عرضها السماوات والأرض ومن جملة الأسئلة أيضا التي طرحها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض رأس المنافقين عبد الله بن أبي وجاء ولده ولد عبد الله بن أبي وكان من الصحابة الفضلة بخلاف أبي فقد كان رأسا في النفاق قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله هذا إذا, إذا مات أبوك فاذني أي أخبرني فلما مات جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي يخبر النبي عليه عل والسلام في ذلك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسه من قميصه برغبة من عبد الله بن عبد الله بن أبي وأراد أن يصلي عليه أيضا فقال عمر رضي الله عنه وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث في سؤال عمر السؤال المستغرب والمستنكر استنكارا ليس على سبيل الاعتراض ولكنه سؤال على سبيل الاستغراب كيف يصل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل كهذا فقال يا رسول الله يا رسول الله كيف تصل على هذا؟ وقد قال الله عزوجل ولا وقد قال الله عزوجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو قال كيف تصلي على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين فإن الله عز وجل يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله خير استغفر أو لا تستغفر فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العفو واختار ال الدعاء له بالمغفرة. فنزل القرآن تصديقا لقول عمر رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم ما تأبدا ولا تقم على قبره والمقصود بذلك المنافقون نفاقا أكبر ممن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من العلم والتربية عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الرجل كان رأسا في النفاق وكان أحد الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم إلى المدينة وله في ذلك مواقف مشهودة ولكنها مخزية في الوقت ذاته كان حربا على الإسلام وكان أعني عبد الله بن أبي كان شديد العداوة لله ورسوله وهو من الذين تولوا كبر قضية تلفيق التهمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي برها القرآن الكريم من فوق سبع سماوات من تلك التهمة القبيحة القذرة ومع ذلك لما مات هذا الرجل وأراد ابنه أن يعني لعله, لعله ينتفع بشيء من دعائه عليه الصلاة والسلام أو استغفاره لم يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل الوحي بالنهي عن ذلك وهذا النهي خاص بمن علم نفاقه النفاق الأكبر أما من اشتهر أذاه للمسلمين ومن عرف بالنفاق أو نحو ذلك فإنه لا تترك الصلاة عليه حتى يعلم أنه كافر أما ما, ما لم يعلم أنه كافر كما هو حال أكثر المنافقين في هذه الأمة فإن الأصل أنه يصل عليه لأنه في عداد المسلمين لكن من عرف بأذيته أو باشتهر بفسقه ونحو ذلك فقد قال أهل العلم ينبغي لأهل الصلاح والتقى والعلم والفضل أن لا يصلوا على أمثال هؤلاء هذ هذان سؤالان ولم يكتمل الحديث عن هذه السؤالات فلنا إن شاء الله تعالى وقفة في بقية الأسئلة مع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وإلى أن ألقاكم في ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته